صلاة القيام أجابكم الله الله أكبر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 ثم نرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ويعتدنا لهم عذاب الصغير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شهيطا وهي تفور فكاد تميز إلى الغير كلما ألقي فيها فوج سالهم خفلتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أن قال لَبير فقالوا لَكُ إ لَسمععَ نَعطِلُ مَا كُا في أَصْحَابِسَّعير فَعتَ رَغُ بِذ بِهِمْ فَسُشقَل ل أَصْحَابِالسَّعير إِ النَّذلَ يَخْشونَ رَب بِالذِ لَهُم غْذةُ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 هو الذي جعل لكم الأرض بلولا تمشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله أكبر وضراط الذين أنعمت عليهم غير بل لجوا في عتب ولفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي ثويا على صرا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 قل أرعيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يحسيكم الحمد لله ربما لذين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المسقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الظالمين وما يسطرون ما انت بمعصى ربك باليمون وان لك الاجر غير ممنون وان انك لعلى خلق عظيم فهل يسو برصيرا وينصرون في عنكم ربك هو اعلم بمن ظن ان سفي مِنْ فلا فَلَا تُطِعْ مُكَذِّبِينَ وَالدُّونُ يُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَنَّاسٍ مَّهِينٍ ثُمَّ ذِكْرَى لِلشَّاءِ بِنَا مِنٍّ إِذْ لَنَا إِلَى الْخَيْرِ مُعْتَبٌ أَثِيمٌ عُقِلٌ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصرحين ولا يستثنون فقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحك الصريح تَنَادَوْا مُصْرِحِينَ أَلَنْعُدْ عَلَى حَرْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْقَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ غَادَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قالوا إنا ل مشْرون قاللَ أَ سَقُوهم أَلَم أَقُكُم لَولك سَبحون قالوا سحان رَبّن إِ قُ ظَالِي فقللَ بَعْبُهُمْ عَ بَعْضّ تَدعومون قالوا يَا وَإنَ ل إِا كَُّ قَارِيعَس رَغّناَاأَّ بدلَناَا قَيرًَا مِنه إنا إلى ربنا رغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجل الصراط المستقي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الظالمين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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم الذين يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي مسين ام تسالهم اجرا فهم نض ام تسالهم اجرا فهم مثقلون ام يعدهم الغيب فهم يكذبون لا تسجد لشيء يكن ربك ولا تكن خاصا بالصوت اذلا وهو متغوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجاء تفضل رضه من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْهِلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِ إِلَّمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطالية وأما عاد فأهلكوا بريش صرصا عاتية فاخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.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 وغلاء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفط في الصور نفخة واحدة وحولت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كنوا واشربوا هنجا تنت في الايام الخاليه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقي صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوم عليهم ولا الظالمين ولم أدر ما حسابي يا ليس ها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة له اليوم هاه لا اناميه الوسى فما منكم احد عنه حاجز وان انه لسكره للمستقيم واننا نعلم ان منكم كذبين وان انه حسره على ربك العظيم الله أكبر الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 داره خمسين ألف سنة فاصفر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهي ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي عذاب يوم لِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصِيلَتِهِ الَّتِي شَغَفِي وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ إِلَيْهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ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 والذين هم عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذا لَئِنْ سَأَلْنَا لَأَنَّهُمْ عادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ حَافِظُونَ أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ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 فرقبا كمهطين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئنهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن خيرا منهم وما نحن بمسلوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد فراعا كأنهم إلى نسب يوفضون اشرعت ان اصبحوا ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين قومه أن أنجر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إنكم نذير مبين فنعبدوا الله واستقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل سما إن أجل الله إذا جاء لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّي دَاعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَنْ يَزِلَّ دُعَائِي إِلَّا فِي الرَّوْضِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لَشَوْفِرٌ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي جعلوا أصابعهم في آذالهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن جعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبليل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد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 لتسلقوا منها سهلا فجاجا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله aminar ruhlan ruhman maliki yawmid din inna ka ta'budu wa inna ka nasta'in in hadatna siratan mustaqima siratal ladzina an'amta 'alayhim سَيَرَوْنَ وَنَكَرُوا مَكْرًا كُبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ هَٰتَاكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَذَنًا وَلَا سَوَاعًا وَلَا تَذَرُنَّ وَذَنًا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَعُثُّ وَيَعُوقُ وَلِسْرَاقٍ وَقَد أَضَلُّوكَ وَلَا تَذِغِ الظَّالِمِ إِلَّا ضَلَالًا بما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم, فلم يجدوا لهم من ذون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين زيارا إن لا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغترني ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذب الظالين إلا تبارا الله صلى الله الله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 مَعَنَا ثَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأما لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن فِي الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا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 فَأَتَيْنَا أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَا رَتَّضَىٰ وَرَسُولٌ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عجادا الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 يَا أَيُّهَا الْمُدَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاصْدِرْ عَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَلِيلًا وَدَعْهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَووم تَررجفُ الْ الأرضوجبال وَكَانَة الجذَ كَكثيرًا النهلَام إِا أرسَلْنا إلَكُمْ رَسُول شاهدًا لَكم كمام أأَرسَلْن إى ف الرعَونَ رَسولام فصَاسِ الرعوُ الروَسول فَأَخَذْناام أأَخدَ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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله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 يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَدِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالْوُجْزَ فَهْجُرُ وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْفِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَس ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلام إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا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 فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو من بشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك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 وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثالا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أثر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 ثلاثكم في تقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن اطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا فما تنفعهم شفاعة الشافعين فَمَا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فَمَن يَشَاءُ يَذْكُرْهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ الله اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر, الله أكبر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 فَلَا تَدُلُّ حُبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ إلى إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّامُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّامُ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنام ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 يهُونَ بِذِرِ وَيَقاقُونَ يَوْمًا كََ شَروه مُطيرام وَيُطَعمُ نَبّانَعَ حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتمَ وَأَسير إِما نُطَعمُكُم لجههِ الله لا نُريد مِنكُمْ جَزَ أَ وَل إِنَّا نَخَافُ مِنَ الرَّدِّ لَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا قَضَرُوا جَنَّتً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وجانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زي جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَسُلَّمٌ سَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَتَقَاهُمْ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون غيل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا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 إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرين كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يَوْمَئِذٍ للمكذبين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 ان الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ هَلْ يَشْرَبُونَ مِن مَّاءٍ أَذْمِمَ تَمَامًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ قُلُ وَتَمَتعُ قَللًَا إِكُم مجرمون وَلُ يَومَئِذِ للِمُكَذذبين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُرركَعُ لَا يَركَون وَلُ يَومَئِذٍ للِمُكَذّبين فَبِأَي حَدتٍ دَدَهُ يُؤمِون